لا يا لطيف وها لذيبك نلطف فانت لطيف وملك يس من نلطف لطيف لطيف اننا متوسلون بلطفك فالطف بي وانزل اللطف بلطفك علينا يا لطيف وها لذيبك دخل في وسط اللطفا سدنا اللطف تجول في لطف انه لطيف لطيفا لطفوه دائم لطوف فدلنا لطف بالخديه بالعاقا انت الذي تجدي وانت الذي تعطي فدلنا حسن يا لطيف بالخلق الى نغنى الا ضاء يحقه لطوف في جارينا المرسلين محمد وجونه عين المقتدي ولا وعينا المصيبا نسال المصطفى عليه سلام الله ما قلقا لا يرقب يرقبك الله في جاري ما بالمكاني فجيئنا ولو ضعين الحظ بما لا نحظو عليه سلام يا حول الله يا ربنا الضر من امن بامنك قربانا ان المسلمين من الشر بذلك يا دورا وجلل فحمد في بتني خطاب محمد العشيمي الذي في خدمتك سؤال فايشكه تابي شكا وما عد في لونك تكلم علينا بالورد الطاف وليله الذي وكلنا جميعا بجميع حقوق هيا نهر جب المياه خلوات وفرت الطرق قد اطرقت يا من ليس ترى ويا اطفال ناحبين ويا كريمن حب صفا الهوى ولك مصب لا تضرج فرحمت يا اطفال ناحبين فياخذ عبد الائك النجا فصيرت صوتي هل مستني ولك مصب لا يا اطفال إليك تشرف بسيادة سيف المصري إليك خصنا قرب الرجاء فاحمد يا حمار الرحيم فما تبعث إليك تشرف بسيادة سيف المصري محمد